ما ننسخ من آيَةٍ أو ننسها نأت بخير مِنْهَا أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض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 اللهَّ عَ كُلِ شيءَيئ قَد وَأَقمُ الصَلَاتَ وَآتُذَّكَ وَماَا تُقَّمُ لِآ قُثِكُم مِن خَير تَج م دََّ إِ الله بِمَا سَعملونَ بَصم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 يجزره عند ربه فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون